مالي وللنجم يرعاني وأرعاه أم ساكلانا يعاف الغمض جفناه لفيك يا ليل آهات أرددها أواه لو أجدت المحزون أواه قد جفنا له لفيك يا ليلاه ترددها اوه لو اجدت المحزون او وذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه ويحى العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه أن تجهت إلى الإسلام في بلد تجدوك الطير مقصوصا جناحا سَيْتُهُ الدُّمُ لَهُ وَالكُوخُ مَأْوَاهُ يَنْتَزُ كِسْرًا عَلَى كُرْسِيِّهِ فَرْضًا مِنْ بَأْسِهِ وَقَوْمُهُ لَا تَشَامُ هِيَ تشويها شاموس للمال عنا اننا عرب شعارنا المجد يهوانا ونهواه ان مشينا وراء الغرب نقبس من اتنا شبابا هو استرشد الغرب بالماضي فرشلهم كان لنا ماض نسينا بالله سل كانوا هنا ما فإن ترى أتلك الحمراء وسائل الصرح أين المجد والجاه وانزل دمشق وخاطب صخر مسجدها طُف ببغداد وابحث في مقابرها علم لرن من بني العباس تلقاه اين رشيد وقد فحين جاوز بغدادا تحداه الله يشهد ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه ماضي نستمد القوى من وحي ذكراه إني لا أعتبر الإسلام جامعة للشرق لا محض دين سنه الله أرواحنا تتلقى فيه خافقة كم نحن إذ يتلقى فيه خلاياه مستوره الوحي والمختار عاهله والمسلمون وإن شدتوا زادت رعاياه لهم قد أصبحت أهوان يا, يا رب فمن علينا براع أن تترضاه وراع يعيد إلى الإسلام سيرته Ah, uh -huh.